An aziruh anhu la ilaaha illa ana fattakun. Halqa al-samaوات wal-arḍ bil-haqiṭaala amma yushrikun. Halqa al-insan min nutfatin, faida huwa khasim mubim.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 ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين هو الذي انزل من السماء ما ان لكم منه شراب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 dan airau dan jalan yang Allah hendakkan, mereka beribadat. Dan tanda-tanda dengan bintang mereka beribadat. Siapa yang menciptakan kamu, siapa yang tidak menciptakan? Bukankah Allah Ya'lam Ma Tussirun Wa Ma Tuglinun Waladzina Yudzun Min Dzunillahi La Yakhluqun Shay'au Wa Hum Yakhluqun Amwatum Ghair Ahiayu Wa Ma Yashgurun Ayyan Yubathun Ilahukum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 وَإِذَا طِيلَ لَهُم مَّا ذَاءَ أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدْ مَكَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزِيهِمْ وَيَقُولُ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 Al-ladin tetawafahum Malaikatu dzalimi anfusihm, fa al-qaww Salamakunna n'amal min su. Bela, innallah Alimum bima kuntu m'tamalun, fa duxuluh abuab jannah ma فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَطِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ Jannah tuadzni yadulunha terjiri min, di bawahnya al-anhar, mereka di dalamnya apa yang mereka mahu. Demikian juga Allah menghimpit orang yang berbakti. Yang akan mati, malaikat yang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 وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّاYَ فَارْهَبُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ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 تالله لا تسالون مما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ضل وجهه مسودا وهو كظيم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 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون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 وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا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 والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفدا ورزقكم ورزقكم من الطيبات اف بالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه مننا رزقا حسنا فهو ينفق فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 Buih tan, t'estkhifunha, yoma zgnkum, w yoma iqamatkum, w min acwafha, wa awbalha, wa ashgarha, atha, atha, w metaan ila hinn. Wallahu jgallakum mmmahalqazillaw, w jgallakum min al jibal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 Wahyu manabathu fi kulli ummati shahidan عليهم min anfusihim wajanna bika shahidan ala hulaa. Wanaszalna alaik alkitabat biyan li kull shayi wuhuda wuhdu warahmatu al muslimin.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 ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسالن عمّا كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها وتذوقوا السوء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 ولنجزي أن الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينه حياته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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ماءه لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإنه الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب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 وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَأْخْتَلِفُونَ أُدْعُو إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوَعْظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنٌ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ Wain gawatun, fagatibu b-misli ma gawtibun bhi. Walain sabrutum lahwa khairul l-sabirin. Wacsir wma sabruk illa billah. Walla tazan alaihim, walla taku fi dzayqim إِنَّ اللَّهَ مَعَ الذين